حضرة النبي المصطفى وعلانية القبول والشفاء والنصر على الأذى الفاحش. أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن, الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه علي وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله لاوم صل وصل وبارك على أصلينا محمد و.